ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله اما يؤفتون وَإِذَا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لَهُمْ لهم لَمْ لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقرون يقولون لئن وجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها لأذل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 وَأُرِيحُ مما رزقناكم من مِنْ قَبْلِ يَسِيَ أَحَدَكُمْ لِمَوْتٍ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا قريب إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فأصدق من الصالحين ولن يؤخر مِنَ نفسا وَلَيْسَ جاء اللَّهُ نَفْسًا إِذَا بما أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ